اهدوا شوية بيقولوا في كمين أمني قدامنا فين الدليل اللي هنا؟ حالاً يا دليل يا دليل أيواة فين السلاح اللي معاك ليه؟ عشان حتعامل بالقوة لو حد أقرب لك طب امشي معايا من غير دوشة امشي اروح فيه اه. انت ميه؟ المخدم سليم فكرة من حرس الحديد انت كذاب بقولك من غير مقاومة عشان ما تعملش قلق للفوق كله طب اطلب منك طلب طلبين اللي انت عايز سيبني عدل الحدود واطلب اللي انت ع عارف الحاجة الوحيدة اللي ممكن نطلبها احلم وكمن رأبتك يا مولانا من قوات حرس الحدود إلى الأمن تم القبض على الهدف المنشود والآن يتم ترحيله إلى مدرية الأمن بص يا مخيبر أنت عندك قضايا كتير ومشاكل ملهاش حصل وطبعا أي حاجة عملتها مدنيا زي إيه يا فندم لا دول كتير ومش اختصاصنا هنا دول اختصاصات أجهزة اخرى لكن بالنسبة للقضايا بتاعتنا حنا اعتبرك شاهد ملكنا والورق اللي انت اديته قلنا هو دليل حسن ربنا يخليك لينا يا باشا هتحصل مواجهه بينك وبين مولانا عايزك ثابت ولو افتكرت اي اسماء او تفاصيل نسيتها معاك ورق وقلم اكتبها عندك هاخد التليفون ده لحد بيفهم يفرغ اللي فيه واكيد مدم دام مخبيه عن عيونك ومهتم كده يبقى في اسرار وبلاوي بس انا عايز اقول لك حاجه ومتردده قولي لي اللي انت عايزاه من غير اي تردد هو عاينه ع ضربني وحاول حياتنا لجحيم بس حاسه بسلمه بنفسي للبوليس تسليم اهالي هو ده مش حرام طبعا الحرام والحلال ده مش انا اللي هفتي فيه بس اولا انت بتعالجي جوزك من البلاوي اللي بياخدها ثانيا بتحمي ناس ثانيه كتير قوي ممكن يدمنوا زيه كده ثالثا بقى كان لازم احكي لك على اللي عملته مع جوزي عشان انقذه من المصير الاسود اللي كان مستنيه وهو دلوقتي في مصحه وبيتعالج وان شاء الله هيبقى زي الفل كل ده منك يا فاروق لا فاروق ومعاه ميرفت تصوري فكرتيني وشفتي قلبي العبيط قال لي <تصفيق> طبعا أول ما فكرتك بميرفد نسيتي كل الحنية والقلب الطي يعني إيه كل اللي خطت طيله راح فشوش تصور وأنا والأحلام اللي عدت أحلامها والملايين والفساتين اللي حاشتريها والبحر اللي هزره الأول مرة كل ده بقى وهم ومش هيحصل مش قادرة سد يعني ما فيش أي حل حل إيه بقى مخلاص أعرف اللي كنت بعمله يعني بقيت على باب الله أنا هتجند إزاي فلت من إيدينا كله بسبب الزفتة اللي اسمها سعيدة وامه الكركوبة اللي اسمها إنصاف بس لو في حاجة واحدة حلوة حصلت فيش أي حاجة حلو كله مر وعلقم ده أنا هموت من الحصرة طب بس فكر كده من غير فوزير وحاة خالتك أنا روعي في منخيري حبنا يا رؤى اللي تولد من جديد إيه مالك؟ سكت ليه؟ ما ترد؟ الله؟ والله انتو نسوان دماغكم فارغه اقول لي خسرنا ملايين تقولي لي طب يتولد من جديد يا اختي ارته ما يتولد كده برده يا رؤى بلا رؤى بلا زفت سيبيني في حالي يعني كنت بتضحك عليا احسبيها زي ما تحسبيها عن اذنك يلا يا تيمور امال بس عملي في ليل لي فيه تكنولوجيا وقولي ليل ونهار قعد لي قصاد اللابتوب بتاعك حاضر يا ماما حاضر اصل المدير بتاعه قديم شويه ومبقاش بينزل بس انا حتصرف. لو عرفت بقى تجيب لي المعلومات اللي انا هدي لك 500 جنيه كده برده يا تيتة انا بتاع فلوس انا بعمل الحاجات دي لوجه الله وحش خاطر ماما حبيبتي الله من امتى <تصفيق> يا واد يا ترمور <تصفيق> <تصفيق> مش بقول اتغير ابني حبيبي انا بس خايفه ده يكون عيان ولما يخف ترجع عريمه عادتها القديمه مساء الخير يا استاذه سعيد انت ايه اللي جابك هنا ليك عين بعد كل اللي عملتيه انا عارفه اني خنت العش والملح وتسببت في اذى كبير بس انا جايه مش طالبه غير اني احاول اصلح غلطتي اللعبه الجديده دي ولا ايه سيبيها تتكلم يا ماما نعم عايزه تقولي ايه انا عارفه فاروق بيخبي الحبوب دي فين اتاخرتي ليه يا استاذه بس ما انتي بعتت لي اللوكيشن غلط فاروق لو رجع البيت وما لقانيش هيطين عيشتي ويضرب العيال طب يلا بس افتحي المحل بالراحه ربنا يستر هي قالت لك فين بسلامتها. خلاص بقى ما جوزك ضحك عليها وخلاع منها وبصراحه بقى لو عايزه بي حد عجبيه هو طب قوليلي بس تقلتلك فين؟ الكلبة الورانية العربية لونها أحمر مرمية وورا مكنة الخياطة طب نواري تليفونك كده؟ أهي أهي أهي موجودة هنا هي دوري بقى بالراحات كيس كبير اهو نواري كده؟ ده مليان حبوق هاتي بقى وصيلي الباقي علي اقفلي وارجعي قبل ما يوصل كنت فين لحد دلوقت يا تهاني؟ انت هنا؟ لا هناك ردي على سؤالي كنت فين؟ آه، آه، رحت زور ماما فخرت ليه بقى كده اسكت يا فاروق مش وانا راجعة حصلت حاجة غريبة قوي غريبة ازاي يعني قابلت وحدة تعرفها انا ايوة يا اخوية مين دي بتقول كانت خطبتك اللي اسمها مارفت دي هي... هي لسه عايشة دي عايشة وطلعت بصدفة كمان بتشتغل عند الدكتور يسري يسري مين؟ جزء الأستاذة سعيدة بفضيها سيرة بقى وحضرين العشق مش عايز تعرف قولنا إيه؟ لا مش عايز بص يا مولانا البلد دي عمرها ما حتستسلم للي زيك ما هي بلدي برضو يا باش ولا عمرها حتكون اللي يحب البلد دي يدفع عنها وعن طرابها بروحه مش يدمرها بالإرهاب وبتهريب عملة لتدمير اقتصادها عندك دليل على كده؟ احنا ما بنقولش حاجة من غير دليل وبدل ما تغلبنا وتغلب روحك اعترف بكل اللي عندك للأسف ما عنديش أي حاجة أنا ننظيف وزي الصيني بعد غسيب تمام يبقى نحولك لنيابة أمن الدولة العليا وإحناك حنجيب إثباتاتنا ونعمل لك مواجهة مع مخيمر عبد الموجود ولا يا سردين انت قال أمرك يا ستا هود يا عارف الكيس الفي الحلويات بتاعتي طبعا يا ستا تروح من سكات ومن غير ما حد ياخد باله تجيب لي حباي حمراء ووحدة زرقاء فاهم؟ فاهم يا كبير يلا يلا عشان دماغي هتنفجر أنا شرب سجارة بني بني بني قاعد سجارة ونقط وين غميعة بيسقط يا ستا يا ستا الكيس مش موجود ايه كيس إيه اللي مش موجود يا لأ. والله ما موجود يا ستا تعالى بنفسك شوف ده أنا هنخرب بيوتكم وكلكم إيه وعا كده <تصفيق> عسس بي دلوقتي يا يوسري ياه أنا كنت فين وبقت فين الحمد لله رحلة صعبة يا يوسري وإنت كمان امرك كان سهل لأنه كان بيرطك والمواد المستعدمة مش شديدة أوي لكن في شباب بيضيعوا حياتهم كل عشان جرعة زيادة أخرج إمتى يا بروشي ما تستعجلش كلهم حشوني هترجع لهم أحسن عندي خبر حلو لك يا سعيدة خير أنا عايزة اخبار أخبار حلوة عالصباح لوحة من اللي رسموها البنات عندنا دخلت في تصفان هائلة المسابقة بتاعت اليابان؟ هي الله دي حاجة تشرف ويا سلام بقى لو كسبنا حتى لو ما كسبناش كفاء المحاولة والروح والفن في حد ذاته أحرامية هؤديكم في داهية والله يا أسطى ما خدنا حاجة أمالي على طهر اتبخر حفريت وجيب الليل وخده وخلع إيه ده أسته مش كده كل واحد يرجع ورشته محدش له دعوة بقى من نفسه بيهدي هو إيه اللي دع منك طايل؟ ده اللي دع منك فاروق الحبوب صح؟ الباشا؟